قال مالك رحمه الله تعالى ما يجوز من الهدي قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى جملا كان لأبي جهل بن هشام في حج أو عمره هنا يأتي بالأثر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى جملا كان لأبي جهل في حج أو عمر في حج أو عمر هذه ما لها محل ولكن هكذا جاءت الرواية لأننا نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمرات وحج حجة واحدة أما الحجة الواحدة فقد اهدى فيها مئة بدنة هل منها جمل أبي جهل هذا؟ أو أن جمل أبي جهل أهداه في غير هذا الموقف المشهور أنه كان في عمرة الحديبية لأن في بعض الروايات أن هذا الجمل كان يساعم بأربعين بعيرا وكان في أنفه وابرة فضة فساقه صلى الله عليه وسلم معه في عمرة الحديبية ليظاهر به أهل مكة لأنه كان مشهورا عندهم وكان لأبي جهل وانتقل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فليعلم أهل مكة أن البيت لا يعظم عليه شيء ولا يغالى في شأنه شيء وها هو كأنه يقول هذا الجمل الذي تتطلعون إليه لجنسه أو لفراهته أو لكذا وكذا فإن رسول الله ساقه هديا لله سبحانه كان يكابر به أهل مكة كان في صلح الحديبية وكان في أنفه ودره من فضة إذا أهدى جمل مالك يريد بهذا ليست المفاخرة وليست المباها أو المضاهى أمام قريش أو إذ يعني مدنة مفاخرة قريش أو إعلامهم باستهانة الدنيا عند رسول الله بجانب البيت ولكن كونه جمل الجمل ذكر ولا أنثى ذكروا الإبل فهل الهدي الأفضل فيه الذكور أو الأنثى ثم ياتي بعد ذلك أن ابن عمر كان يهدي في حجه بدنتين وفي عمرته بدنة ثم ياتي بعد ذلك بعمر ابن عبد العزيز جملا بدنة اذا البحث هنا في الذكور والاناث فبعضهم يستحب الذكور والتي في فحولتها غير مخصية لأن هذا أعز في مال صاحب الإبل فحل الإبل عند صاحبه أعظم عنده من الناقة وان كانت الناقة للنسل لكن إذا كان الفحل وحيدا في مجموعة من الإبل فهو أعز عند صاحبها وأغلى من الناقة ثم يأتي بعد ذلك بأفعال عبد الله بن عمر بأنه أهدى البدنه وهي إناث الإبل اذا البحث هنا في كون الهدي ذكرا أو أنثى والجمهور على أن الجميع يجزئ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج وأهدى مئة بدنه بهذا النص هل يمكن أن يجمع مئة بعير فحل ذكر في وقت واحد؟ لو حتى قبائل العرب كل انسان عنده ما راح يمكن فحل ولا فحلين إذا واجاء فيه مئة بدنه بالنص وهل البدنه تشمل للجنسين أو هي خاصة بالاناث إذا نرجع إلى أهديه صلى الله عليه وسلم أنه أهدى جملا في حج أو عمره أو هنا للتنويع أو هي للشك والتحقيق أنه كان في عمره لأن اهديه في الحج كان ايش مئة بدنه وهنا كما سأل الأخ يستوقفنا المقام عن تناول إهدائه صلى الله عليه وسلم مئة بدنه في الوقت الذي أهدى عن زوجاته وهن أقرب الناس إليه وألزمهم عليه بقرة واحدة لم يجعل من المئة تسعة من الإبل أو تسعة بدنات على ايش أو سبعه من كان يجب عليهن الهادي ولكن لا ونحر بيده الشريف من المئة ثلاثا وستين والعلماء هنا يتناولون هذا الحدث من جانبين الجانب الأول كون الهدي مئة لا تسعة وتسعين ولا مية واحد لماذا عقد المئة فيقولون في تاريخ حياته صلى الله عليه وسلم أن جده كان رياء في منامه موقع زمزم بعد أن طمت وغمرت فأتي في نومه وقيل احفر بره يعني زمزم قال وأين هي وأين نعرفها قيل حيث ترى الغراب ينكت في الفرف فخرج فإذا بالغراب ينكت في محل فجاء على ما رأى وحجر وأخذ يحفر فجاء قريش وقال ماذا تفعل عبد قال أحفر زمزم قالوا زمزم وأين أنت من زمزم زمزم دفنت ولم ندر عنها قال اريد مكانها فأخذ يسخرون منه ويتركونه لشأنه حتى إذا نزل بالحفر ووجد طوية زمزم قالوا أوقف هذه ليست لك وحدك كلنا شركاء في زمزم قال لا أنتم امتنعتم اصخرتم مني وانا اللي بدا فهي حقي انا إن كان لكم حق سقط لكن الآن حق من جديد فكابروه وغلبوه عليها كانوا شاركك فيها غصب عنهم امام القوه فنذر لله في ذلك الوقت ان هو رزق عشره اولاد ووقفوا بجانبه يحملون السلاح يكونوا جيش كتيبه ليذبحن واحدا قربة لله فلما كمل له الأولاد العشرة جمعهم وأخبرهم بنذره قالوا يا أبنا اوف بنذرك طب من؟ اقترع وعمل قرعة فأجال القداح وطلع السهم على عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أجملهم وأحبهم لقريش من جميع أولاد عبد المطلب فهنا قامت قريش وقالت لا والله لا تدبح اخشف غيره فاجال القداح مره أخرى فطلع على عبد الله قال ما في فائدة لازم أدبحه وعراد فبحه بالفعل فقامت دونه قريش وبالقوة منعوه قال ماذا أفعل قال نحتكم للكهان وذهبوا الى كهان من كل جهة وجاءوا الى كاهن بالحنكية عن بعد مائة كيلو عن المدينة فقالت ارجعوا الى بلادكم وخذوا عشرة من الابل واجعلوا السهام بين عبد الله وبين الابل سألتهم كم دية الرجل فيكم قالوا عشرة قال اجعلوا عشرة ثم انطلعت السهام وعلى الابل زيدوها عشرة الى ان تطلع السهام على ايش على الابل كلما تطلع على عبد الله زيدوا الابل عشرة فكلما جعلوا لداروا السهام تطلع ايذة عبد الله يزيد عشرة عشر مرات حتى اكتملت الابل مئة فطلع السهم اذبحوا الابل هللت قريش قال لا انا عشر مرات وانا اعيد الاشق القرعة على عبد الله لاول لا مره كده بس خلاص على الابل لازم اعيدها اعادها الثانيه طلع سهام اذبح الابل الثالثه اذبح الابل وهنا وقفه سهام في قدح تجال وتحرك ويخرج السهم على جهه معينه من الذي يحرك هذه السهام قدر اراده الهيه فنحر الابل مفاداه لعبد الله وهنا في سياق القصه يرجع عبد المطلب بابنه عبد الله في طريقه الى البيت فتلقاهم راء فتقول يا عبد الله هل لك ان تذهب معي الى بيتي ولك مئة من الابل مثل التي فديت بها الان يروح ما حل بيت ليش اشرب شاي ولا شيء خاص قال أتيك بعد أن أذهب عن أبي ما يقدر سببه يمشي يظن أن أباه ذاهب به إلى البيت فإذا بأبيه بعد أن ظفر بسلامته يذهب به إلى بني الزهرة ويخطب له آمنة ويتزوجها ويدخل عليها في ليلته ومن الغد يمشي مع أبيه وتلقاه المرأة فيتعرض لها هو فتعرض عنه هي قال تعالي اين طلبك بالامس قالت لا كنت ارى نورا بين عينيك طمعت ان افوز به ظفرت به بنت وهب باي عين كانت ترى هذه يا جماعه اي نور كانت تراه نور النبوه لكن باي عين باي اشعه باي احساس نقول نور الايمان هي مشركه ما جاءت رساله ولا ايمان بعد فراسه الهام نعجز ان نقول باي عين رات هذا النور او انه نور لا يخفى على احد ولماذا لم يره غيرها امور لا يعلمها الا الله وهنا يقال لما كان عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم يفادى بمئة من الإبل لأي شيء ليش كان يفادى أليس للأمانة التي يحملها إنما فودي من الذبح وفودي لأنه كان يحمل أمانة هذه الأمة وهي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذا لما أدى الأمانة لم ينتظر ثمرتها توفي وإيش وأمه حمل فيه صلى الله عليه وسلم وهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن تمت الرسالة وبعد أن كمل الدين ونزع عليه قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمة ورضيت لكم هنا ماذا قال؟ اعتذارا لربه لئن كان أباه فودي للجاهليه وعلى قرعة للاصنام وبمئة من الإبل فها هو صلى الله عليه وسلم يقدم مئة لله بسم الله الله أكبر وتكون هذه المئة بدل من إيش؟ من تلك ثم يأتي وينحر بيده 63 بدل لم يوقفش عند الستين وليش مغلقها السبعين لكأنه يقول للعالم كله هذه عدد سني حياته ثلاث وستون سنة بعدد كل سنة أنحر بدنه فنحر ثلاثا وستين وهي عدد سني حياته ولذا وادعهم وقال لهم خذوا عني مناسككم لعل لا ألقاكم بعد عام هذا وكانت لعل بمعنى التحقيق وفعلا رجع إلى المدينة ولم يأتي عليه حج آخر أيام أو ليال وقبد صلى الله عليه وسلم في هذا الهدي أو في نحره بيده صلى الله عليه وسلم وكونها مئة دروس وعبر وكما قدمنا الحج كل حركة وكل سكون فيه درس وعبرة نرجع إلى الباب أن الرسول صلى الله عليه وسلم اهدى جملاً هذا الجمل ليس مراداً بجمل عادي جمل كان يعادل بأربعين من الإبل